علمتني ذكرياتي خلص لا صارت آليما ابتسم قدام جرحي واطلق الصمت عنانا علمتني ذكرياتي خلص لا صارت آليما ابتسم قدام جرحي واطلق الصمت عنانا ابتسمتي لين صارت بسمتي فيني مقيمة ابتسمتي لين صارت بسمتي فيني مقيمة علمتني علمتني ذكرياتي خا Aptisem gydda Jorhiee waturik Somtie aanana Aalmetenie Dekryeatie Ikhoos Laat saarete herima Aptisem gydda Jorhiee waturik Somtie aanana Aptisemtie Lien Saarete bismetie Fynie ابتسمتي لين صارت بسمتي فيني مقيمة علمتني يعني من كثرة جروحي بسمتي تحت اللخانة حاولت فسر غيابي صح من قبل العزيمة يعني من كثرة جروحي اسمتي <تصفيق> تحتل <تصفيق>